فمن المعلوم أن علم العقيدة هو أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وعلم العقيدة يدور حول أركان الإيمان الستة التي أولها الإيمان بالله عز وجل ولا شك فإن العلم المتعلق بالإيمان بالله عز وجل وأعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق وقد بين الله عز وجل الطرق لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حقوقه على عباده في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فهذه الآية التي تحدث الله عز وجل بها وبين أصول ديننا بين فيها الطريق الموصل لمعرفة هذه الأصول على الوجه الصحيح ألا وهو كتاب الله عز وجل فكتاب الله عز وجل والسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل فيها أمرين مهمين جدا الأمر الأول الأصول التي يجب على المسلم أن يعتقدها والأمر الثاني الطريق الموصل إلى معرفة هذه الأصول على الوجه الصحيح وعلى هذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يستنبطون عقيدتهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى حدثت التوسعات في الفتوح الإسلامية والاتصالات بالثقافات الأخرى فدخل ما يسمى بعلم الفلسفة في أهد الدولة العباسية ففتن الناس بهذا العلم كحال الناس في كل زمان ومكان يفتنون بكل جديد سواء كان هذا الجديد صالحا أم كان غير صالح ونحن الآن في هذا الزمان نقاسي من كثير من العلوم الجديدة التي خرجت فيما يسمى في الثقافات والفلسفات الجديدة حيث ترك كثير من أبنائنا التدب تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بها فهذا هو الحال حفظكم الله في ذاك العصر في أوائل وواسط الدولة العباسية ترجمت كتب الفلاسفة وفتن الناس بها فظهر أناس يريدون التوسط بين الفلسفة اليونانية وبين النصوص الشرعية فخلطوا بينهما خلطا غير جيد فظهر ما يسمى بعلم الكلام الذي هو مصطلح على العلوم التي تبحث في أصول ديننا بالأدلة العقلية أو الأدلة الكلامية، فهو علم يبحث في إثبات اعتقاد أصحابه بأدلة زعموا أنها عقلية، وفي الحقيقة هي بعد ما يكون عن العقل بنو على علم المنطق الذي هو عرفه بأنه آلة قانونية. تعصموا مراعاتها الذهنة عن الخطأ والخلل في التفكير وهذا أيضا تزدو هذه أيضا تزكية باطلة فإن أعظم الناس فسادا في الاعتقاد هم علماء الفلسفة وكلما قرب الإنسان منهم كلما زاد نسل الله العافية فساد اعتقاده ولذلك جاء عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقولون العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم والواجب على كل مسلم أن يحذر أمرين الأمر الأول يحذر ما يسمى بعلم الكلام بتفاصيله كلها والأمر الثاني أن يحذر أن يسمى علم العقيدة المبني على الكتاب والسنة أن يحذر أن يسميه علم الفلسفة أو علم الجدل أو علم الكلام بل عقيدتنا ولله الحمد والمن يقيميات ثوابت قواطع أخذناها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش ضنكا وفساد علم الكلام وفساد أهله يعني أمر موجود كثير في كتب سلفنا من أراد الزيادة يراجع حفظكم الله بقدمة العقيدة الطحوية والتدمورية والحموية للشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وكتابه القيم درت حرق والنقل قد ملأه حفظكم الله بالأدلة والبراهين على فساد يعني أسسي وقواعد هذا العلم فيراجع